اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مقيمو والذين هم عن الله مقيمو والذين هم عن الله والذين هم عن الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير مؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواردون الذين يجتون البدوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من قين <تصفيق> ثم جعلناه نطفة في قائمه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مطغه فخلقنا المطغه عظاما فخلقنا المطغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وان على لها من به لقادرون فانشدنا لكم به جنات من فِيهَا و اعناب لكم فيها فواكه كثيرة, كثيره ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طول سينا تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيره ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين تفعوا من قومه ماذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا بآبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتدين ثم أنشأنا ثُمَّ شَقَّنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ ضُرُناً غَرِيباً فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ فَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَغْرَقْنَا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 قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأقذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء أم بعذل القوم الظالمين ثم أنجنا من بعدهم فورا غيدين ما تسبق من مدن أدارها وما يستقرون ثم ارسلنا رسلنا تسقى كلما جاء امه الرسول ها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين بما فرعون وملكه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مَا فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موت الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه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 فتقطعوا أمرهم بينهم ثبرا كل حزب بما لديهم فرعون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين تسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من غشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجبة أنهم إلى ربهم راجعون أولا يُسَارِرُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَهُمْ نَاسَبُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْصِحُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَالْقُلُوبُ هُمْ فِي رَمْدٍ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذلك هم حتى إذا أخذنا مطر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكسون فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يقولون بِهِ جنه بَلْ جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ بالحق تارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات وَالْأَرْضُ ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم وهو قير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط بناكبون ولو رحمناهم وتشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون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 فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن سقلت موازينه فَأُولَئِكَ هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين ختروا أنفسهم في جهنم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 قال اخسبوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقلتموهم سخيا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحفون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أَنَّهُمْ هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض